سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفداء قل لي لما تشكرون؟ وقالوا أئذى ظللنا في الأرض إن لف خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون. ليتوفاكم ولكل موت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربي ربنا ابصرنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انامنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق ولكن حق القول مني إلى أملاً أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إلىذكروا بها خروس سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون And <makes noise> تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفي رهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّن لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّةُ الْمَسْعُودِينَ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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقرون إن ربك ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أ ولم يهذلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكين إن في ذلك آيات أفلا يسمعون أ ولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أدماؤهم تأكل منه أنعامهم